يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده واخرج منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به ورحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم ان شاء محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أم امنا بعد مع حديث مع رساله ذات العماد شرح حديث حق الله على العباد حديث معاذ قال رضي الله عنه كنت ريس النبي صلى الله عليه وسلم على حمار قال له عفير فقال يا معاذ اتدري حق الله على عباده أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله رسول اعلم قال صلى الله عليه وسلم فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفعل أبشر أفعل أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فهتكم. فأخبر به معاذ عند موته تأثما الحديث عند البخاري في مواضع منها كتاب العلم باب منقص العلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا وعند مسلم في باب الإيمان في كتاب في باب كتاب الإيمان باب الإيمان دليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة. الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة الفائدة المتقلقة بعد الحديث الفائدة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يفهيه بيش الحق هو الذي أوجبه الله تبارك وتعالى فرضا وإزاما على عباده فهذا الذي يسحقه ربنا تبارك وتعالى واجعله محتما متحتما على عباده أن يعبدوا والعبادة كمال الظل مع كمال المحبة فهذا حق الله على عباده من أولهم إلى آخرهم من آدمهم إلى آخرهم على إنسهم على جنهم وما قلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا وهو أول حقوق الله أبعثنا في كل في كل أمة رسول أن يعبد الله أشتبه الطاغوت أن يعبد الله هذا يساوي إلَّا الله وأشتبه الطاغوت تساوي لا إله فهذا الإفقي النفي والإثبات لا إله إلا الله تشمل على نفي وإثبات هكذا التوحيد لا يتحقق التوحيد الحقيقي إلا بنفي وإثبات فالنفي المحض كفر والإثبات المحض لا يشمل ولا ثمن التوحيد. ها لذا ففي جل نص التوحيد اشتمل تعالى النفس والإيمان وهذا وكمال التوحيد الواجب الذي لا يقبل التوحيد بدونه. لذا فالمستقبل للنصوص الشرعية ياألله أستغفره واعبد الله ولا تشكو به شيئا. وقال بعضنا لكل امه الرسول ان اعبد الله وحده لا شريك له اعبدوا الله ما لكم حتى لا الله قال أن تعبد الله وتشفر وتكفر قال اجعلت الله ندة. قال أن, الله أن تجعل الله ندة فكل هذه النصوص افادت إليه الى الى التوحيد لا يحصل الا بافراد الله بالعباده ونفذ ما سواه قال شيخ الاسلام في تعريف العباده هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يشركه به شيئا طبعا شيئا أنك رب سياق النكت في, في للإيه العمور أفادا إلى أن العبد يخفم عليه أن يشرك مع الله غيره بأي شيء فالله تبارك طبعا تعالى أمرنا بإفراد العبادة له المفعدة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله وهنا يسأل سائل هل للعباد حق على على الله هو الذي خلقه هو الذي رزقه من عليهم بنعم قال عنها وإن ترد نعمة الله لا ترسوها فهل للعباد على الله حق فهمنا أن لله على عباد حقوق ولماذا هو الذي من عليه بكل النعم والمستحق للعبادة ولكن على الجانب الآخر هل للعبادة حق على الله نقول واجه العلماء كلمة حق العبادة على عدة توجيهات قالوا في, التو في الوجه الأول قالوا هي من باب قول قالوا هي من باب قول الرجل صاحبه حقق علي واجب أي متأكد قيامي به ولله المثل الاعلى المعنى أن الله تبارك وتعالى يخبر عباده عن حقهم الذي وعدهم إياه، فهم أوجبوا عليه شيئا إنما هو الذي أوجبه على نفسه. ليس لأنهم يستحق ليس لأنهم يستحقون عليه شيئا لا وإنما هو الذي أوجب ذلك على نفسه بمقد فضل منهم. فكما ذكرنا إذا قال رجل لصاحبه حقق علي واجب يعني أنت لك حق عليه أنت ما أجبته ولكن ألم مثلا لحسن خلقي ولأنني أحسن إلى الناس فحقك لن أنساه وإلا في مثل فقالوا أن هذا حق ما أجب أحد على الله إنما هو لفضله ومنه جعله حقا عليه لعباده التوجيه الثاني قالوا أن هذه الكلمة خرجت على سبيل المشاكلة ما معنى المشاكلة؟ نعطي مثالا لتفهموا معنى المشاكلة لما مرت جنازة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه فأثنوا عليها خيرا قالوا هذا الرجل الفاضل وكان وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت اي وجب لها الجنه ولا بمرت جنه اخرى اثنى عليها شر قال وجبت الشاهد اثنوا هو الثناء لا يكون الا ايه الا بالخير هو على ذلك ذكر الثناء حال الايه حال الشر لما لما ذكر في اول العباره فاثنوا عليها ايه قايمه اثنوا عليها شر مش واضح نقول مثال اخر باب مشكره وان عاقبتم <تصفيق> فعاقبه بمثل ما عاقبتم الذي يرد الإساءة يكون معاقبا لا ذنب الظلم عن نفس ما هو العقاب هو تعدي فإذا عاقبتم نعم الذي يبدأ والذي يعني يكون عقابا غيره وساء أما الذي يرد العقاب لا يكون معاقبا ولا يكون مسيئا بل يكون ردا للظلم الذي أقع عليه فهذا اللفظ لا يرى به ظاهره ولكن بسماء سمي لي المشاكلة. فكذلك قالوا أن الله لما ذكر كلمة الحق في حق عباده في حق حقها العباد أيضا ذكر عسى مشاكلة وإن لم تكن اللحظة أي مراده وإن لم تكن اللحظة أي مراده وأقرب الوجود في هذه في توجيه هذه عبارة. في قوله صلى الله عليه وسلم على حق العباد على الله أن هذا حق هو ليس حق وجوب كحق العباد كحق الله على العباد هذا الحق ليس حق وجوب كحق الله على العباد إنما هو حق تفضل وتكرر فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق الإنسان ووفقه للطاعة ثم تاب عليهم ليتوب وانعم عليهم بنعم تجرهم جرا الى شكري حبا وإذعانا طواعية وايه كرا وطوعيا فاتوه ها طائعين فالشاهد ان قوله حق يعيد على الله هذا حق تكرم منهم وتفضل منه لو منعهم إياه لم يكن ظالما لهم فإن أسابهم فبفضل رحمته وإلعاقبهم فبحكمته وعدله ولا يظلم ربك أحدا إذن أقرأ في ذلك أن حق العباد على الله حق التفضل وتكرم أحد فضل من الله تبارك وتعالى هو الذي حقه على نفسه ما أجب عليه أحد إنما هو الذي خلق أنفسهم ووعدهم إن بذلوها في سبيله أن ينثبهم عليها الجنة وتتعجب هنا فقرأ قوله تعالى الآية نعم قال عز وجل إن الله اشترى من منهم أن يخترون يخترونه في سبيل الله فيه ويقترونه ويقترونه وعدا عليه حق فالشاهد الشاهد أن الله درك على خلق هذه الأنفس ووعدها أنها إن بذلت في سبيله أن يثبهم عليها الجنة فهو الذي أعضاهم هذه الأنفس وعدهم إن بذلوا في سبيله أن يثبهم للجنة فقد يسأل سائل كيف يشتري نفسا هو الذي اعطاه ان الله اشترى من أنفسهم انفسهم وملائه بانهم جن فخلق هذه الانفس هو مالكها ثم يشتريها ثم وهذا تفضلا من تفضل الانسان يعني على مقاييس البشر ان الانسان لا يشتري شيئا يملكه ولا تعمل في شيء يملكه، انما حينما تعامل رب الناس فالأمر مختلف. تفضل. بمعنى؟ يعني إن ربنا بيجيب بيجيب النفس يعمل أو على ذلك؟ الإنسان. هذه قضية أخرى طيب. فرع على ذلك. في قوله صلى الله عليه وسلم وحق العباد على الله تمسك المعتزلة بهذه العبارة فيما ذهب إليه من مسألة الواجب على الله وبناء على ذلك قالوا بمسألة التحسين والتقبيح العقليين فقد أوجبوا على الله أمورا بدعوى أن عدم فعله تعالى لهذه الأمور يكون مخلا لحكمته ولعدله ويكون مخلا للصلاح فقالوا يلزم وفق ما تقضيه الحكمة والصلاح يجب على الله أن يفعل ذلك عزم بالله إيه؟ قالوا يجب على الله أن يفعل بعباده الصلاح هل the right� чисlo and pastoral but not one of them Did he mess with that type of deception حديث حقه. heart? They talked that Allah has to pay for it And first one is the first question Is the truth, Heather, مثلا الوجوب على الله أن الله يجب, يجب على عز الله أن الله يجب على يفعل بهم الأصلاح أو الصلاح وأن هذا الصلاح هو الحسن والقبح القبح غرف بالعقل قبل أن يأتي الشر فالصلاح والحسن ما حسنه العقل والقبح ما قبحه العقل وعليه فلا بد أن يأتي الشر موافقا لما حسنه العقل فيحسن ما حسنه ما حسنه العقل ويقبح ما قبحه العقل دي بقى الاخلاق في اغرب صورها شفنا يبقى قالوا كما قال القاضي عبد الجبار والكلام على لسانه قالوا اما معلوم العدل اي العدل الذي فعل عندنا عند الاصول المعتزله ايه عدل واعين توحيد منزله بين منزلتين ابر المعروف ما يعني مكره يقول القاضي عبد الجبار في رسالة رسالته شرح سؤال خمسة قال وأما علوم العدل فهو أن يعلم أن أفعال الله كلها أن أفعال الله كلها حسنة وأنه لا يفعل أنه لا يفعل قبيح ولا ركز ولا يخلو بما هو واجب عليه عز وجل أكله وتكلم مع إنسان يعني يقول لك أنت بتشحذ مش حاد مش, مش في الواجب عليك الله الله. قال ولا يخل بما واجب عليه، وأنه لا يجل في خبره، ولا ولا في حكمه. يعني بيقول أن الله يجب عليه فعل ذلك، لأن هذا إلا إن فعل خلافه كان إيه؟ كان إيه قال ركز. ولا يخلو بما واجب عليه، وأنه لا في ولا في حكمه. فجعل أن الله إذا لم يفعل بما واجب عليه من الصلاة كان أيب. كان جائلا في حكم ومن تراقض المعتزلة أنهم يرون, أنهم يرون أن الله لا يفعل إلا الصلاح يرون أن الله لا يجب أن الله يجب عليه يفعل الصلاح ولا فعل إلا الصلاح ويجب عليه أن يراعي مصالح العباد وقالوا أن هذا هو العدل فين التناقض جعلوا هذا عدلا وجعلوا أن الذي يموت على كبير مخلص في النار عدل إنسان عاش على التوحيد ومات على كبيرة يخلص النار هذا العدل ها تبتد خيل إنسان عاش على التوحيد. هذا إنه وكان يعيش على التوحيد ب على كبيرة هذا وخلص النار ثم يقول إن العدل لأن الله يراعي يجب عليه رعاية مصالح العباد وفعل به الصراح وأنه لا يجوز حكمه ولازم ذلك أنه إلا إن ما ذلك كان جائرا وهذا مخالف وكان هذا مخالف لعدله وحكمته. التي تم أغضابه. ممكن حد يقول هذا الشخص تطغى من العدل حد يعيش طائعًا بالمتعة على الأرض. الأمور الأم الأمور لا لا تحسن لا لا تحسن هكذا ولا يظلم ربك أحدا. ها الإنسان إذا عاش على التوحيد، ها وفعل كبيرة، ها أنت طارد مثلا أن والله مثلا أن آبائك يظلمك أن تعيش طائعًا له مطيعًا له ثم تخطئ فيوقعك بالطرد. من بيتي هل هذا عدل تكون محسنًا إليه و... ثم بعد أمرًا وأنت واشهر لست المعصوب ها هل يطردك من بيتي انت ما انكار طبوات اقول الله المثل الاعلى اذا فهذا ايضا الذي قاله الغلام الجبار لما تنظر بقى في الكشاف لذبح شك انظر ماذا يقول لما اتى على قوله تعالى يا كان عبدا يا كان قال فاذ قال قائل على فلما قدمت العباده على العباده على الاستعانه كان اعبد ولكن قال قدمت على الاستعانه قال لان تقديم الوسيله قبل الحاجة قال قدم الوسيله قبل الحاجه وهي الوسيله عبد؟ الحاجة؟ قال قدم الوسيله قبل الحاجه ليستوجبوا الإجابة إليه أي يكون واجبا عليه يستوجب. سنتأت في الطلب الشيء يبقى معنى أنه يقول أن الله عز وجل قدم العباد على الاستعانه لأن العبد إذا عبد ربه عقل العبادة ثم استعان صار واجبا على الله أن يجيبه قال ليستوجبوا الإجابة إليه وكذلك أيضا لما ورد على إلى قوله تعالى وما يخرج من بيته مواجها إلى الله ونصوري ثم يزلك متفق وقع أجره على الله فقد وقع أجره على الله قال والمعنى قد علِم الله كيف يثيبه وذلك واجب عليه وفعلا كان المسألة في الكشف هذه يقال عنها هي نار تحت الرماد, الرماد يعنى الطقرد ليس مطلقا اه صون العسل يعني من ظاهر رماد دخنه باطنه ايه من ظاهرها رحمه ومن قبيلها العذاب اللهم استعان اللهم باكين هرازه نعود نقول ايضا ان هذا العصر الذي اثروا فيه في زعما ان هذا والعقل الذي استقى هذا المعنى من مثال الاحاديث طبعا ليس فقط حديث معارض بل ايه ادله اخرى كم وقع اجره على الله غير لكن هم استنبطوا هذا المعنى من مساله الامور ان الله يجب علي ان افعل الاصلح وفي خلاف الاصلح والصلاح وانه يجب علي ان اراعي عباده وان لم افعل ذلك لم يكن هذا من ايه من عدله معه الى خذانه هات هذه الاجهره بقى أو هو ال أنهم على, ولا أنه يجب على ما كان أفضل أنهم على ما كان المؤمن ما لي من الصلاح ما كيف من يثيبهم يعني هذا الخير قالوا أن الله يثيبهم ها ما أحد فضل منه. أيه؟ لا يقوى بعمله أضبط لا تفعل نأتي على الجنة الأخرى صرى أن الأشاعر يرون في ثلاث وجوب على الله أن الله لا يجب عليهم شيء من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال والإثنان يعني ليس لهم في اليمين الطائفة ليست لهم في اليمين فقالوا لا يجب على الله شيء ومنعوا وجوب شيء على الله عقلا قالوا أن الله هو المالك يفعل في إباله ما شاء لا يسألوا عما يفعل. طب الفرق بين قوله للسنة أو آسف ده تقال طبعا بقول الله في توجيه السنة لقوله لا يسأل عم يفعل وبين وبين توجيه للأشاعرة التي لا يفهمها السنة قال لا يسأل لا يسأل عم يفعل وفعله لا يخرج عن حكمته وعدله أما من لازم قول الأشاعرة أنه إذا قلد الكافر في النار في في في الجنة لا يسأل عم يفعل مالك الملك ملكه والعباد نوصيهم بيدي يفعل ما شاء فقالوا لا يجب عليه شيء وغالوا في هذا الأمر وغالوا في هذا الأمر وجعلوا أن ما فعله هي من ندمي ملكه التي لا يصرع عنها ويفعل ما شاء لا يصرع ما فعل وإلا ما يكون هذا موفق للعقل This is what we mentioned earlier. The العقل ليس not... What do you mean by this? What is mind? It is عمل الشيطان بين هذا a sense of the work of Satan between this and that. As we say in the world, the world is not a wisdom and not a sense of the work of Satan between this ما هو كده يفعل ما شاء لو خلد الكافر في الجنة في النار لا يسرع ما يفعل لا يسرع لكن هذا هذا اولا مخالف لحكمتي ما انت زدت من أن الله حكيم ثم اقول لو ان يخلد النار الكفريه ما ده مخالف لحكمتي ازاي بتقوم بشيء وتكفر بشيء مش الله حكيم ما هي, ما هي الحكمه مش هو ربنا بعد شيء فيه هذا في الرحمة، هذه في الرحمة. إذا رحمهم، فمحظوظ لكي يعل، لكن أي خال، إنسان عاش على الكفر، معاندا، صدر عن الله، كافرا بالله، صدر عن سبيل الله، يحارب أولياء الله تبارك وتعالى، يخلد في الجنة. أنت إذا أتيت بالقمامة، بالقمامة وضعتها في الثلاجة، يقال عنك؟ أحمق. جينا يعني بدر الموضوع بس ما عرضت الشيء عشان تفرسيه هذا في المخو فالذي يؤمن بعدل الله قال صورنا تعالى ليس أول زين على من لزينة له على من المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون فالذي يقول مثل هذا القول ويقول أن الله يفعل ما شاء هذا لم يؤمن بحكمة الله. ألا ندرك أن يشرع في فعل أو هو؟ ما على حكمة سبحانه. على الله الله حكيم الله عدل. هل يستوي من عاش على إيمان مجاهدا مع من عاش على الكفر طاغي متكبرا؟ الله مستحيل. مهما صار، يتبين لنا أن أنه قد ترتب على كلا القولين قول من المعتزلة وقول الشيعة قد راتب على على على كلا القولين أن المعتزلة قد أفرطوا أفرطوا لا قد أفرطوا في تمجيد العقل حتى أجابوا بمقتضى الصلاح على الله وذلك يتحقق عندهم يعني أن يفعل المتبرع على الصلاح والأصلح العباد على على خلافنا المعتزلة بغداد المعتزلة بغداد ومعتزلة البصرة يختلفوا بناءا الصلاح والأصلح المهم قاروا أن الإنسان مكلف قبل ورود الشرع بأمور أوجبها العقل كوجوب شكر المنعم ومكلف محاسن الأخلاق وإل يعني حتى قبل نأتي الشرع على الجانب الآخر طبعا شعر أخلاق القول بينات وجوب في حقه تعالى فلم ينز... فلم ركب فلم ينزله عن فعل شيء. لم ينزله عن أي عن فعل شيء لأنهم غالوا في نفي التحسين والتصبح العقليين فجوزوا على الله إرادة خير الشارف سأقول قائل تمال السنة قالوا بذلك تدخل الشارف نقول لا قال السنة فرقوا بين الأرض الكونية والأرض الشرعية ولا أرض العبادي الكفر لا يرضاه شرعا وقد رضيه واراده كونا فأهل السنه لما قالوا اراده الخير والشر فرقوا بين الاراده الشرعيه والاراده الكونيه اما عندهم لم لما فرقوا بين الاراده الشرعيه والاراده الكوريه قالوا ان الله لم ينزه الله عن عن اراده الخير والشر نعم الله المعتزله نفوا افعال الله وإرادته لعباده عند الأشهار ترون ما يقولون أن الحسن والقبح تبعان لأمر الشارع ونهل وأنه لو عكس الشارع القضية فقبح ما حسنه أو قبح ما كان حسنا وحسن ما كان قبيحا فهذا عندهم لا يفترق لمن لأنهم ينفون العلة الحكمة والتعليم في أفعال الله قوله هذا خلاف اهل السنه اذا نعود نقول ان ايش يعني خطؤه الاثوليه يعني هو ربنا ما نقولوا العرب شيء لازم نقول على ان بتقول ده فيه حكمه خلي العز ما نقولوا عندنا نقول الكلام ولا نقول حته عكسها عكس كده كده احنا المفروض نقول ده خلاف الحكمه مش في تقلي على الله عكسه قبله بس يعني الكلام في قبول التي لها مدخل العقل ك كتخليل الكافر في الجنة طيب مش ده في شيء بنحكم العقل عشان شويه الله ما انت بتقول ان الله حكيم لو بدهن تقول هذا الاسم وان الله عدل ان الله يامر بالعدل كيف يامر بالعدل ولا يفعله هو تفسير ان هو يضع الحكيم يضع الشيء في موضعه دي حكمه كيف يقال فلان حكيم والعدل ان الله يامر بالعدل هل قال مش هو هو الذي قال أفنج عن المسلمين كالمجرمين مجرمين من الذي قال ذلك ان شاء الله صدقا حقا وتمت كلمه ربك ايه يعني صدق معادله صدقا في الأخبار عدلا في الأحكام أنت لا تنظر بالنظر فقط ايه مدى احنا بنتكلم عنه أنت بتنظر المجموع مجم مجم مجم مجموع الشهر الله يفعل ما شاء ولكن الذي قال كما شاء واصبر ما قال والذي قال افناء المسلمين افناء المسلمين كالمجرمين هو الذي قال إن الله يبر بالعدل لما زالها <تصفيق> من مش... النصوص ده وجوباً خذوا ما ما ما آتئناكم وما آتاكم الرسول فقضوه ما من سيع العبور وإلا كنا كبني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكابوتك من البعض ما نفعش خذوا فئة في, في السلم كاف وكما ذكرنا أنت لو فهمت هذا الأمر التالية العقل ليس ركسا مع الشيطان وليس صنع العجوة لا تمجد ولا تمهل بل بين هذا وذلك طيب وهذا الله الذين أمنوا ما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يد من شيء صرف مستقيم وجاءت طريقة للسنة في رده على هاتين المسألتين اي مسألة؟ اي مسألة؟ أي؟ مسألة التحسين والطويل العقليين، ومساله الإجابة على الله. ففيما تعلق مسألة التحسين والطويل العقليين، فأهل السنة على أن العقل قالوا العقل يمكنه أن يدرك الحسن والقبح. يمكنه أن يدرك حسن وقبح الأشياء لصفاتها الذاتية وقبل أن يرد الشرع. دون أن يترتب على ذلك الإدراك حكم شرعي، يعني العقل قبل أن يأتي مثلاً الشرع يدرك أن هذا الشيء حسن وأن هذا شيء قبيح، لكن دون أن يترتب على هذا الأمر حكم شرعي، لأنه لما يأتي حكم شرعي حتى يرد لي الشرف يحكم بذلك، حتى يرد الشرف يحكم بذلك، فالثواب العقاب ما بني عليه على ما يأتي الشرع قبل ما يأتي الشرع العقل. لا يمكن هي يدرك ان هذا حصل وان هذا ايه قبيح قال لما لما سئل ابو سفيان عن عن الرسول لما كان عند راتل قال بما يا قال يا ابو لهي بصلب الارحام والاحسان الناس فدي امور العقل ايه يدركها بصناعه وينهان عن الايه عن الفواحش وهذه امور يدرك الشرع وايه سوء إذلك كان أحد المداخل للإيمان بن سلام أنه ما أمر إلا بالخير وما نهى إلا عن الشر فالعقل قبل المجيء الشرح يدركوا قبح الكذب وحسن أبو الصوفيا لما لم يجذب عن الإيمان بن سلام خشة الدوج تمسك عليه حين لم يرى دين دينا لم يقول خشة الله أو حتى خشة الإسلام كما إنما يرى أن هذا شيء قبيح سيزمع عليه قال لولا الناس يعني يأخذوا علي كذب لكاذبتوا عليه فرع هذا الامر سيكون مستقبعا عند الناس ده معنى إيه الوصف بها للعقل لا هو الذي يحكم والذي هو يهمل بل العقل يدرك حسن وقبح الأشياء لصفاتها الذاتية ثم يتشار على ذلك ليميل لي عليه الثواب والعقاب إذن هذه المسألة الأولى التي وددنا أن نذكرها فالظل الكذب الفواحش قبيحة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ولكن العقوب عليها لا تستحق إلا بمجيء الوحي وما كنا معذبين حتى نبعها بصوله أرض إلى ذلك في الرد المنتزلة الذين قالوا بوجوب الصلاح على الله أن مسألة مقاس الصلاح أو الأصلح لا يرجع فقط إلى مقاس عقول البشر العقول البشر قد تدرك ما في صلاح ولكن كما قال الله تعالى والله يعلم انتم لا تعلمون وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وكم من مؤمن في ظاهره الخير وسني يسعى سعيا اساسا للصفا واصبر هو نجاته انما المسافر يتمنى انه ايه لا مسافر طاقه له بلاء يهيم ليله ارى للاتزاوج من فتاه وهي الدنيا كلها وهي يتزوجها تكون عليه مكاره مكاره فمسألة الصلاح والأصلح التي قال بهم معتزلة وجعلوا أن العقل هو مصدرها فهذا يبنى على مقهة عقول البشر والعقول تختلف على أي عقل حرب مثلت الصلاح على عقل العمر والعقل زيد العقول لا تتثاوت فنقول أن هذا لا يرجع مسألة الصلاح إلى مقهة عقول البشر بل يرجع إلى حكمة الله فقد تكون على خلاف ما يراه الخط بادي الرأي في عقولهم القاصرة يعني مثلا انقطاع المطر في ظاهره البلاء وفي باطنه الرحمة وين الرحمة الله. الرجوع إلى الله ها وإلا لمشور الصلاة قالوا إن الله تعالى لا يحرم عبده اجابه الدعاء رغبة منه عز وجل أن يتير العبد الدعاء والتضرع ها فلولا إجاءهم بسنة هو ده وما نرصي بلاته إلا تخويف موضع الله جل قادر على أن يهلك الكافرين فلما شرع الجهاد والجهاد فيما فيه من ثقل على النفس وبذل الأنفس لما شرع, لما, لما شرع الجهاد ولما شرع الجهاد ابتلاء للعباد واختبارهم؟ لذلك صلى لما قال ان المجاهد الشهيد فيه خبره لا يُتلى في قبره لا يُسأل سؤل لما قال كفى ببارقة السيوف على تبتوخيل يا دماغك إذا يا دماغ لا تقولي خذرو الصيام واسأل في الحرب إيه؟ إيه طارد, رص طارد كفى ببارقة دي بقى؟ السيوف على رأس أو كما الأمر وكيف سهل Maybe a couple of days when he fell, he fell, خلاص اختفى، and he fell. And this will be like a لكن but the صعب of the time was very difficult. If you think of a person who looks like a face like that, as they call it, the face of a face, he doesn't مش it, he doesn't see it, he doesn't see it, he doesn't see it. If where الشهيد يعني jacket is, لا he ولا for, but he left مقام attorney for that son what a mniej place! a fine place a bad place, a certaineday. There's another Teraz, like you said, estethna haittu meanwhile itu? His ambitiousonos,、「and Dihan mythology, and that he جنبت الرأس لو مش ممكن نمشي كده لا خد رصاص ماشي ما سخالص ماي رصاص لك مولك رأس بتيه إيد بتيه يعني ترى ده يعني ده مزيف شوية يعني مش نزيه يعني أنت مش آلام زيه يعني زي ما يقول نعود فنقول أن أن الأمر اللي يبنى على مقياس عقول البشر بل كما ذكرنا ذات المطر إن المطر قد يبدو الكثير من الناس أنه بينما يكون هو الأصلح لما؟ لأنه مرض لغيره قال تبارك تعالى ظهر الفاسد في البلد بما كسبت أيدي الناس يذيقهم ها بقى بقى الذي يعمل لعلهم يرجعون تأمل في قوله بعض وفي قوله لعلهم يرجعون وأيضا كذلك مسألة إستدراك كافر بالنعم وابتلال المسلمين بالمصائب. إنسان يقول فلان دوا دعيش منعم والمسلمون لا يدفون الطعام والشراب هذه حكم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة هجعلنا لمن يكفر والرحمن لقراطيهم سخفر من فضة ومعرج عليها ولقراطيهم أبواب وقصور عليها يعني ما عن ذلك تعرف يعني لو لا يكون الناس أمة واحدة يعني من رحمة الله بإعبادة المسلمين لولا أن يفتنوا ب ا بيبقى عندك كفار اللي فتح الله الدنيا على الكفار ازيد اذى فالانسان قد تكون هذه ايه فتنه المؤمن يقول رب بس انا انا موحد ولا اله الا ولا اطق وهو كافر اه ولولا يكون اسمه متوحدنا جعلنا لمن لمن جعلنا ايه لمن يكفر بالرحمن ها اه فمن رحمه الله بعباده المؤمنين يعني الان الدنيا مفتحه للكفار ه قام على ذلك لم لهم الفتح الكامل على المسلمين والدكتور الى حد ما لكن المال كله فين في الغرب صح كده ايوه وفي ثانيه خالص تخلي لا الغرب بالنسبه للغرب يعني عندنا اوروبا امريكا الامريكا الصين فالدنيا فتحت عند الغرب ومع ذلك هذا فتح ايه ليس كلي على طريقه لما تجلى ايه قالوا تجلى تجلى ياسين لهم لما رحمه الله بعين اي يفتن الناس فالله جل لم يجعل الكافر فتنة للمؤمن ولا المؤمن والمؤمن فتنة الكافر. لا للذين كفر. قال ربنا فتنة للذين كفروا. هذا ربنا للذين كيف يكون المؤمن فتنة الكافر؟ كيف يكون في قولي تعالى في سورة يونس قالوا قال بالله قالوا قال ربنا لا فتنه للذين كفروا. برجع لك في النقطه دي كده ايه ده كل الكافر ان يبتلى المر لا يسمى المؤمن فيقول الكافر لو كان هذا على الحق لما ابتلاه الله طيب فيقول الكافر لو كان هذا على الحق لما ابتلاه الله لما معنى لا تجعلنا في فتنه فتنه الكافرين او بنفهمها بشكل برضو يعني يقول تكون عندك انت هذا تعتبره طالما عندك اضطرعه يعني لا تحمد عليه هم نكمل إذن مسألت الصلاح والأصلح هذا عند المعتزن جعلوه يردع العقل فالعقل قاصر وكام الأمور لا يعلم حكمتها وما وراءها إلا الله وعسى أن تحبه شيئا وعسى أن تكره شيئا والله يعلم وأنتم لا تعلم كم يمنع كما يحسن معيف إني لأحرص أو لأمنع عبي الدنيا كما تمنعون مواردكم من الطعام ان من عبادي ارض على بعضه حيز ضعيف من العباد دي من اغريته افسدته ليه تغين ومنهم من لو افقرته لاخذه ايه افقر ناتي الى الاشاعره ماذا قال الاشاعره نشوف بس بالارض الاخره الاول قال تبارك وتعالى ولولا ان تصيبهم مصيبته بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك و نكون من المؤمنين غلط قايم فهذا يدل ركز في كلامي بتقي قال فهذا يدل على أن ما قدمت أيديهم سبب لنزل المصيبه بهم ويقول لكم حول يكن سببا فإن امتنع إصابة ولكن امتنع إصابة المصيبة لانتفاء شرطها وهو عدم ما جاء الرسول إليهم فلما جاء الرسول لها السبب سيئة وعملوا بالأول ما معنى هذا هو الذي أن العقل لا لا يحسن ولا ايه ولو قبح الامر كلهم هو دليل الى الشر الله جل وعلا يقول ولولا ان صرا مصيبه بما قدمت أيديهم فيقول ربنا ربنا لولا ارسلت علينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من القانين فبخال يقول أن هذا يدل على أن الذي قدمته أيديهم كان سبب نزول الايه المصيبه ولكن لما لما تاخر البلاء لأنه لم يكن سمت شر فلا ذلك على أن القبيح يورف القبح ولكن العقام عليه لا يكون إلا بمجيء الشر وقال وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحة بحيث استحقوا أن يصيبوا بها للمصيمة ولكن سبحانه الله لا يعذب إلا بعد أستاذ الرسل وهذا هو فصل الخطاب قال وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للفعل في نفسه وان الله ليعذب عليه الا بعد اقامه الحجه ناتي المساله الثانيه التي خالفته فيها مساله الاجاب على الله مساله مساله الاجاب على الله يبقى تعلق مساله الاجاب على الله نقول فارق كما ذكرنا بين حق المخلوق على الخالق الذي هو سبيل التكرر والتفضل والإحسان من الله على عباده وبين حق المخلوق على المخلوق يعني حقك أنت كمخلوق على المخلوق هذا سبيل فإنجاب يجب عليك أن تغضي دين فلان يجب عليك أن تحسن إلى فلان يجب عليك أن تحسن إلى أبيك وأبوك يجب عليه أن يحسن إليك حق عليه وأجب عليه وكذا فحق المخلوق على المخلوق ليس كحق المخلوق على الخالق. فحق المخلوق على الخالق هذا تعالى حق المخلوق على الخالق هذا سبيله التكرم ما فضل من الله تبارك وتعالى ما فضل ومنة من الله. لذا في كل نص الوعد أي لهم الجنة ولاك تحول الجنة ولاك لوهم كذا وكذا الوعد الذي وعد الله إياه عباده منيم هذا من الله لعباده هو يسمى استحقاق فضل وإنعام وهذا لا ينافي الاختيار والاستعلاء المطلق لأن الله تبارك وتعالى أوج الثواب على نفسه والإجابة الصادم من الذات لا يستلزم الإجابة إلى الإنجاز أو نفي الاستعلاء المطلق كلام صعب خامرنا فصوص الوعد اللي يقول عمل لك كذا في الجنة نرسل وعد هذه حق العباد على الله وهذا سما استحقه فضل وإنعام لا ينافي الاختيار يعني لا ينافي أن الله هو الذي اختار ذلك يعني مش معنى إن الرجل وعد المهم بالجنة لا ينفي أنه هو الذي اختار لهم ذلك و... و... و... وأيضا ولا ولا وايدا ولا المطلق نقل الله مطلق هو لاجل ولا, ولا, ولا فكون أن الله وعدهم بذلك لا ينافي أنه هو الذي والأعلى سبحانه وتعالى هو الأعلى قدراً ومكانتاً وعلما وشأنا التعارض أنهم قالوا إذا كان الله جعل العباد حقا عليه أو حق عليه فقد يفهم من ذلك أو على كلامنا أن هذا حق واجب عليه وأنه لم لم يفعله مثلا كان ظالما لهم هذا كلام معتازلا الإجاب على الله الوجوب على الله فنقول نحن الله جل أوجب ذلك على نفسي هذا محضر فضل منه محضر تكرقل فهذا لا ينافي أن الله هو الذي اختار ذلك وهذا لا ينافي الاستلاء المطلق لله تبارك وتعالى قال نقول والإيجاب الصادر من الذات أنت من نفسك أو جاءت ذلك عن نفسك لا يستلزم الالجاء إلى الانجاز لا يستلزم الالجاء أن تكون ملجعا لأن تنجز وأيضا لا ينافي الاستلاء المطلق كونك أنت الذي أوجبت ذلك عن نفسك لا يدافع أنك أنت صاحب القرار وصاحب الاستعلاء المطلق كما ذكر ما بيان شاك الإسلام موقف السلف من مثالة الوجوب على الله يقول رحمه الله وأما الإجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية قالوا هذا قول, قول مبتدعة مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول قالوا أهل... قالوا أهل السنة متفقون على أن سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه وأنه ما شاء كان لا ما شاء لم يقل وأن العبادة لا يوجبون عليه شيئا قال ولهذا كان من قال من أهل السنة وال... من أهل السنة بالوجوب قال أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم على نفسه لأن لا قال يعني والله هو الذي فعل بارك. لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يقول المخلوق على المخلوق فإن الله هو المنعم على العباد في كل خير الخالق لهم والميسر لهم الايمان والعمل الصالح قال ايضا شيخ الاسلام كل مطيع يستحق الجزاء هو يستحق انعام وفضل لا استحقاق مقابله كما سياتي ايه في الاشكاله الذي سنذكره مسألة ادخل الجنة بما بما كنت تعملون وجاء فقال الناظم ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعى لديه ضائع إن عذب فبعدله وإن نعم فبفضله هو الكريم الواسع لا ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعى لديه ضائع إن عذب فبعدله وإن نعمه فبفضله هو الكلمة الواسعة الحديث ضعيف لما قال رجل مريء صويا عرض الله خمس مئة عام فقيل أصل الجنة برحمته قال يا رب بل عملي قلت به وأتوب بنعمة البصر ضعف في كفة وضعوا عمله في كفة فرجهت نعمة البصر قال برو به إليه لما قال يا رب بل رحمه <تصفيق> اه والمعنى صحيح <تصفيق> اه والمعنى صحيح موافق لي هل لي يصلح لكم بعمله قالوا لا انت قالوا لا انا الا يتعبد لله الله عليه وسلم لا يقول ذلك مجامله ان هذا شرع وهذا دين قالوا لا الا ان إذا كان هذا السلف يقول ولا انا الا أنا فكيف من السلم من اهل الذي كانت قدماته تورم من من القيام اي يقول افلا اكون عبد أعبد من عبد الله عليه الصلاه الذي وقف ذلك يقول هذا في عقله شيء اعبد اكثر الخلق عباده وشكرا لله ولسلمه وعذرك يقول لا اخشى عليك لا اخشى عليك انت كمان انت ومع ذلك يقول زي تفضل ولكن انت كنت سكتت طب يعني تقول لي حصلت كده ما انت مخلص حضرتك يعني في شغله يعني الصحابه أفضل من السلف فترتين طبعاً يعني ما ولكن يوم من يعني, يعني مجموعة أفضل من مجموعة غيرهم وقد يكون هناك من أحد التابعين من هو أفضل من أحد الصحابة هذا صحيح أيوه الحمد لله وبما أنت مجموعة مجموعة أفضل من مجموعة الأمة كلها قد يكون أحد التابعين أفضل من أحد الصحابة. طيب من الأحاد جاءني؟ الله المستعان. هكذا الصحبة. الصحبة. لما قيلوا في أول غاية يقولون أن معاوية أن أن عمر بن العزيز أفضل من معاوية. قال هذا جهل. لا. قال لا رؤية معاوية وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعمر بن عزيز رؤيه صفحه النبي صلى الله يا ترى تتخيل رايح اشوف النبي ما مستحيل كده اي مشكله يقوم يقوم وبيا النبي صلى هي بيئه النبي صلى خلاص رؤيه يا انا وصحبه الراضي فتزول ايه الهم والاحزان قال رؤيه صفحه الراضي النبي وغيره قال بعمر بقى تعليته اهل بيته بتتكلم في ايه اللهم استعان ومما أشكل به المعتزله في زعمهم ان دخول الجنه يكون بسعي العبد وان هذا واجب على الله استشهدوا بقوله تعالى ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون وقالوا ايضا قوله جزاء بما كانوا يعملون أشكلوا بهذه الآية بدعاء أن أهل الجنة دخلوا الجنة بعملهم بمحدى عمليهم وسعيهم فصلوا في بهتين الآيتين وغذه في الآية التي يعني أتحمل نفس المعنى لذلك الزمقشري نرجع تاني الزمقشري حنمش حاضر سيد الله وطواني ما برام الله عز وجل يعني لو ما له عليهم ما علينا الصلاة وصلى فأنا قوله على ورود أنت أن تكوم الجنة أول بما كنت تعمله قال بسبب اعمالكم لا بالتفضل كما يقول المبطل من يقصدها لسه بيقول لي بقى اي بسبب اعمالكم لا بالتفضل كما يقول المبطل ايه يقصد <تصفيق> طبعا الايه السنه طب ماذا ماشي الحديث الانسان هو اللي قال كده لا بيقول لا بالتفضل كما يقول لا فلظنه لان ظنه طبعا لم ينفع على الحديث أيوه حديث يدخل جنة أحدكم بعمله نوضح عليه نقول <تصفيق> سنقضي أو رضوا فرنا خمستاشر إذا قاروا يدخل <تصفيق> جنة لما كنتم تعملون نقول جواب عن ذلك ها أولًا في فرض على المعتقد هذا أشكال يشكروا عليكم كما أشكلتون علينا نحن نشكر علي ها نشكر عليكم بحديث أبي هوايرة صلى الله عليه وسلم ليُرجِع أحد منكم عمله قال ولا أنت يا رسول الله قالوا ولا أنا إلا أي تغمال الله برحمته أو برحمة منه والحديث في الصحيح إذن في هذا النص صريح أن أعمال العباد أن أعمال العباد لن تنجيه عند ربهم ولكن تعود أن نقول أن أهل السنة بفضل الله دوما هم أسعد الناس بأذلة عملا وعيدا فقد جمعوا بين النصين أي نصين النص الذي أفاده النص الذي أشربي به له والنص الذي أشكل عليهم به. فنقول تعرض بين الآية الحديث فالآية دلت على أن أعمال العباد سبب لدخول الجنة وليست ثمن لها. الآية دلت إن إيه؟ الأعمال العباد سبب لدخول الجنة. يعني الله جل قد ربح الجنة. الله سبحانه الجنة ما خلق عليها مخلوقات. ودخول الجنة لها له أسباب. السور الرئيس ليس ما الرئيس دي كذبه طبعا زي الشفاعه شاطم اغنين اليهد اليك غيرك عملا صالحا توحيدك اله الرئيس رحمة الله فالايه اثبتت ان العمل سبب لكل الجنه والحديث نفى ان يكون الاعمال ثمنا للجنه فالباء باءان الباء التي في النفي غير الباء التي في الاثبات فالباء المنفاه في قوله لا يدخل احدكم الجنه بعمله ها باء اللي هي دي الباء المنفيه المنفيه هنا باء العوض يعني ايه انا اعطيك مالا فتعطيني عوض منها ايه سلعه هو اللي يسمى المعاوضه والعوض انا فقدت المال اللي يعوض مني اللي يعوض المال السلعه ها فالباء في قوله لا يدخل أحدكم الجنة بعمل بل من فيه باء العوض يعني في الجنة مقابل العمل فالباء بسم باء العوض هذه هي البلناتين نفعنا سلم نفع أن يكون العمل كثمن دخول الجنة كما دعمت معتزلة أن العمل مستحق لدخول الجنة بعمله بل نقول أن ذلك برحمه الله والباء المثبت فيه جزءا بما كانوا يعملون هي باء Thank بسبب the فنقول دخول God يحتاج Lord was in prayer That's why the Most AnOur Master? So let's tell us whether they will grow from such and how you will know The good reason is before God is from the Lord Yes What is the Omnilar war? Had كل شيء فازكتبها الذين يتقون فلديت اض لجمع الامرين ورحمتي وسعت كل شيء رحمه الله وسعت كل شيء فازكتبوا الذين يتقون هنا الرحمه بقى كانت لمن الذين اتقوا اللي هو الحول هو العمل الصالح انت الله وعملت فهذا العمل يجب لك ايه رحمه الله وبرحمه الله تدخل الجنه واضح كده نعم الرحمن كل شيء الرحمة, الرحمة ها العمل ثم قال فسيكتبها للذين يتقونها لهم الرحمه الخاصه نعم يعني هو ثم يعمل والعمل ده هو السر هم الصوت الصوت كان الرحمة نعم يعني او يستجلب تستوجب الرحمة. الرحمة الى الجنة العمل يستجير به الرحمه وبرحمه الله ادخل الجنه ها واني لا لمن تاب عمل صالحا ثم تاب الغفران يعني ايه ها المغفرة الرحمه يغفر عنك ذنوبك ويستر عنك ويرحمك لمن تاب ها ذلك لمن خاوعد طيب طول النهارده خلاص اذا نقول ان الباء بان كما ذكرنا فنقول الجنه لا يحصل الا بمحض رحمه الله وهذه الرحمه ركز ده يا اخي كلمه يتولد نقول فان تدخلي فان نقول نقول فان دخول الجنه لا يحصل الا بمحض رحمه الله وهذه الرحمه انما يستجيبها المر بعمله وطاعاته كما في تعالى رحمتي وسعت كل شيء فسيكتمها الذين يتقون اتون الذكاه والذين بيدينا امنون مره جاي عند اشكال احد المعتزله في مسألة المقابلة التي زعموا أو ناقشنا دي مسألة عشان إيه خلاص دقيقتين بس أيضا من مشاهير المعتزلة قالوا كما قال القاضي عبد الجبار أعلم أنه تعالى إذا كلفنا الأعمال الشاقة فلا بد أن يكون في مقابلها الثواب يقول إيه لأنه عايز يقولي بمازال يدعم قوله بأن الجنة مقبل بأن الجنة مقبل العام. يقول أن الله كلفنا بعمل شقة. هذا زي عمل الشقة. الذي كلها إيه؟ لابد أن يكون إيه؟ مقابل لها ثواب. بل لا يكفي هذا القاضي حتى يبلغ في الكفر كحد لا يجوز الإفطار بمثله ولا تفضل به. قال وإنما قلنا أن هذا كذا لأنه لو لم يكن في مقابلة الأعمال الشاقة ما ذكرنا كان القديم ظالمًا. طيب جواب ذلك نقول أن, أن التكليف تصرف أن التكليف تكليف الله العبادي تصرف في في تصرف في عبدي ومماليك والمالك إذا لم يعطي مملوكه أجرا مقابل الخدمات لم يعد ظالما هو مثلا أنا أعطيه هو ملك يمين ها لما كان يعمل عند سيده أو يعمل عند الناس وقت إلى بالخراج للسيد ها هل كان يعطيه شيئا يعمل عنده ولا يعطي شيء صح ملك لمن؟ لحور الطفلي. ملك لمن كان قديماً؟ كان المملوك يعمله عند سيده ويعطيه أجره. هو قاعد. هو ملكه. فهذا إذا كان هذا مقبول في حق البشر، أَفَلَيُقْبَلَ فِي حَقِّ الْبَشَرِ؟ لا. ولا لا. ولا لا لم يقل عليه سمت أي نعمة. ومع ذلك يعمل ليلة نهار عنده لأعطيه أجرم فإذا كان يقبل في حق البشر فكيف؟ ليقبل في حق رب البشر خلق البشر ومع ذلك الله جل من لا يفعل ذلك والله بل أعطاه أنفسهم وهداهم وأنعب عليهم ثم يثيبه عليهم طيب قال والملك إذا لم يعطي مملوكه أجرم مقابل خدمتي لم يعد ظلما له وإلا المسجد الأعلى فله المشاء لا ليس عما يفعل إن شاء ثابق العباد فرحمهم رجع عقله فبمقتضى عدل وحكمه كتابا ومما يضحد يعني يرد قول المعتزله في مساله الوجوب على الله ان هم قالوا يجب على الله ان يفعل الايه الاصلح مما يرد قولهم ان النوافل صراحه ما هي النوافل ما ليست واجبه فلو كان الصلاح واجبا لوجبت على العباد توجوب الفرائض مش النوافل ديت فيها خير فيها هل اوجبها الله لو كان لا يجب الله ان يفعل الافضل لفرض عليهم النوافل كفرضهم كان فرض عليهم الفرائض هذا الأمر الاول الامر الثاني لو كان يجب على الله فعل الصلاح او الاصلح لما خلق ابليس فظاهر العقل يقول أن الصلاح هو عدم وجود ابليس فلو كان الصلاح واجبا لما خلقه وما خلق الكافرين بقى وايه وما وكيد الكافرين الى اخره ولو كان يجب على الله فعل الاصلح لما كان مواقع في هذا المثال الإخوة الثلاثة وهي الحجة التي حج بها أبو الحسن الشعري حج بها أبو العلي أبا الأبي علي الجبائي اللي قال أبو الحسن الشعري سأل الجبائي أبا, أبا علي الجبائي عن إخوة ثلاثة ركز أما الله أحدهم صغيرا وأحى الآخرين فاختار one of واختار was الكفر old者 who مات emptied دون of spirit, دون stayed bombed After another, before على they left the على الكفر فرفع الله of المؤمن على on الصغير الذي مات دون was مات idr Take racers So Allah's فقال الصغير يا رب لما لم لم إلى تصل بي الى درجه اخي قال انه عاش وعمل واستحق هذه وأنت مت صغيرا قال افل احيتاني حتى اعمل كعمله وابلغ منزلته وقال كان الاصلح فقال يعني وكأن الله يقول كان الأصلح ان توفيتك صغيرا لاني علمت انك اذا ملقت اخترت لي الكفر فإن الأصح بحقك أن أميتك صغيراً. قال أشعري. فيقال الثاني يا رب لماذا لم تموتني صغيراً؟ من بعد الذي يقول ذلك؟ لماذا تعكف؟ لماذا لم تموتك أخي صغيراً؟ لأعصي. فلا أدخل النار. فماذا يقول الرب؟ فبوه تأديم. آه إذا كان الله فعل الأصح بالصغير فماتوا صغيراً لأن يخلد في النار إلا عظمة. فليم فائزن على نظير قولكم أنه كان يجب على الله أن هذا الصاد قبل بلغه ليأله يخلد في النار. فبوه الجبائي وطبعاً كان الأشغال كان معتز يعني معتزرياً الكتاب بعد ايه من ذلك بعد هذه المناظرة وكانت حجة رحضة على المعتزرين يفقه لنا بعد ذلك بعد الكوزم الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله حق العباد على الله ألا يعذب من أشرك شيئاً نأتي المثل ايه أحاديث الوعد والوعيد والتوافق بينهما هذا والله على علم ورب العلم إليه صلى الله عليه وسلم اللهم لا لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا فهم لنا إلا ما فهمنا إنك أنت العليم العظيم اللهم إن الحق حق ونذوقنا تجار إن الباطل بات ونذوقنا عليكم تفضل